يقول صلينا الظهر جماعة وعند التشهد الاخير لم يجلس الامام بل قام ليأتي بخامسة ونبهه المصلون ولم يعد بل ادى الركعة الخامسة بعض من المصلين قام مع الامام والبعض الاخر لم يقم فما هو العمل الصحيح اولا ان الامام اذا قام وهو شاك في قيامه ونبهه اثنان فاكثر وجب عليه ان يستجيب لهم واما اذا كان يجزم بعدم خطاه وانما الخطأ ممن نبهه فلا يلتفت اليهم ويكمل صلاته لانه قد يكونهم مخطئون ثم من معه ان كان متيقن انها خامسة هذه الركعة فلا يجوز لهم ان يتابعوه بل يجلسوا فان شاءوا انفصلوا عنه وتجاهدوا وسلموا وان شاءوا انتظروه في التشهد حتى يأتيهم في التشهد ويتشهد ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون معه ولا يتابعونه مع على الخامسه اما من شك منهم لا يقين عنده فعليهم متابعة الامام ومن تابع الامام وهو يجزم انها خامسة ما صحت صلاته يقول الى اي سنة من العمر يقارن الميت الصغير الصلاة على الطفل الميت لا يخلق اذا كان مكلف هذا رجل او امراه يصلى عليه ويدعى له هو واما اذا كان دون التكليف يعني دون سن البلوغ ما بلغ مات وهو لم يبلغ فهو يعتبر طفل يعني ما بلغ فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وسن البلوغ تتفاوت من شخص لشخص بعض النساء تبلغ لتسع سنوات وعشر سنوات وبعض النساء ما تبلغ إلا للخامسة عشرة وكذلك الأولاد الذكور قد يبلغ الولد وهو ابن عشر سنين ويولد له يولد له وهو ابن عشر سنين فيقال ان بين عمر ابن العاص رضي الله عنه وولده عبد الله عشر سنوات يعني حمل لعمرو ابن العاص حملت له زوجته وهو ابن عشر سنوات وقد يبلغ الولد الذكر وهو ابن عشر سنين فاذا بلغ فهو مكلف والمكلف يدعى له بالمغفرة والرحمة يكون الدعاء له غير المكلف يدعى لوالديه يقول السائل ما هي صفه الغسل من الجنابه وهل الاستحمام يجزئ للغسل الغسل الكامل فالغسل نوعان غسل كامل وغسل مجزئ فالغسل المجزئ ان يغسل يستنجي المرء ويغسل ما لوثه لو ان كان هذا نتيجه جماع او احتلام يغسل اثر المني ثم يفيض الماء على جسده مره واحده من رأسه الى قدميه مرة واحدة. هذا المجزي مع المضمضه والاستنشاق. هذا هو المجزي. وهو اقل ما يمكن. الغسل الكامل ان ينوي ويسمي وكذلك النية والتسمية مع الغسل المجزئ لا بد من النيه والتسميه لان المرأة له ما نوى فاذا نوى تبرد وعليه جنابه ما اجزاه عن غسل الجنابه والغسل الكامل ان ينوي ويسمي ثم يستنجي ويغسل ما لوثه لو ثم يتوضا وضوءه للصلاة يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ويده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم يمسح رأسه واذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاث مرات هذا هو الكامل وإن غسل قدميه مع الأمو كفى وإن أخر غسلهما حتى ينتهي من الغسل فلا بأس فالمجزئ ان يعم بدنه بالغسل مرة واحدة بعد الاستنجاء وبعد التسمية والنية والكامل ان يتوضا وضوءه للصلاة ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا ثم على بقية جسده ثلاثا ثلاثا إذا هل يجزي عن الغسل إذا نوى بغسله واستحنام هذا الغسل من الجنابه كفى وإذا نوى به التبرد ناسيا الجنابه أو نوى به إزالة الغبار عن جسده أو نوا به غسل أثر العرق إن جسده ناسا للجنابة ما أجزأ عن غسل الجنابة. يقول اذا مشى اي انسان امامي او طفل وانا اصلي فهل اعيد الصلاه اذا مشى من بين يديك شخص صغير او كبير اذا كنت في مكة وفي المسجد الحرام فلا تدفعه لأن المسألة فيها خلاف، وإن كنت في غيرها فمنعه، فإن عزم ومر فلا تعد صلاتك ولا تبطل صلاتك، لكن عليك منعه، عليك أن تمنع المار بين يديك، فإن امتنع فالحمد لله، وإن لم يمتنع فصلاتك صحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في دار أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأراد ابنها عمر ابن أبي سلمة أن يمر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة فتوقف ورجع ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت زينب بنت أم سلمة فأرادت أن تمر فنبهها النبي صلى الله عليه وسلم فمرت ولم تبالي فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولما انصرف قال هم اغلب هم يعني عندهم شيء من العناد ليس عند الرجال فهن يمانعنا ويعاندنا كثيرا فيما هو مضره لهم نراهن يزاحمن الرجال في المطاف فنقول لهم على اليمين هداكن الله على اليمين تقبل الله منا ومن كنا ابعدنا عن الرجال فيمتنع ويعاند ونحن نريد لهم الخير واحرى لقبول طوافهم ان يبتعدن عن الرجال ولا يزحم ولا تعبر وتجعل الرجال خلف ظهرها ما تبالي بهم هذا ما يجوز وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم هن أغلب يعني عندهم شيء من العباد ما ليس عند الرجال ولهذا قال الله جل وعلا إن كيدكن عظيم كيد النساء عظيم يعني معاندتهن ولا ينبغي للمرأة أن تعاند زوجها ولا ان تعاند من يوجهها او يعلمها. تقبل. ويقول هل اذا, هل إذا قلت لأحد سألتك بالله ان تعطيني كذا جائز? ما يجوز لك اخي أن تسأل بوجه الله جل وعلا إلا الجنة لأن وجه الله عظيم فما ينبغي للمرء أن يسأل بوجه الله شيئا من حطام الدنيا وإنما يدخر السؤال بوجه الله جل وعلا إلى ما له أهمية وله شأن وهو الجنة يقول عليه الصلاة والسلام لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يقول العين حق وأنا وعندي عين وانا عائن عندي قويه وفي الحارة والمدرسه يشتكون مني وحتى ابي فكيف أذهب هذه العين اذهب بهذه العين يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإنها لتورث الرجل القبر والجمل القدر يعني يموت وكل شيء بقضاء الله وقدره لكن ينبغي للمسلم إذا كان لاحظ أن عينه قوية كما يذكر الأخ أنه إذا رأى شيئا يقول ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين هذا باذن الله يحمي المرء من ان تصيب عينه شيئا ما والمرء قد يصيب بعينه حلاله وقد يصيب بعينه امه واباه وولده وما يملكه فعليه أن يذكر الله جل وعلا إذا أعجبه شيء أن يذكر الله يسارع بذكر الله جل وعلا فيسلم بإذن الله من العين يقول هل لمس الذكر بغير قصد ينقض الوضوء إذا مس ذكره بحائل فلا ينتقد غضوه سواء كان بقصد أو بدون قصد أما إذا مس ذكره بدون حائل إلى اليد مباشرة للذكر بدون أن يحور ثوب أو سروال أو غيره فإنه ينتقد العضو سواء كان قصدا أو سهوا يقول والدي متوفى وله بنون وبنات وله اخ واخت وامه على قيد الحياه وله راتب تقاعدي وعليه ديون نسددها من هذا الراتب فأل فهل لامه حق في هذا الراتب اولا الاخ والاخت هؤلاء ليس لهم حق لا في الراتب التقاعدي ولا في الميراث ثم الام لها حق في الراتب التقاعدي لان ما خلفه الميت من مال لا يصح ان يعطى منه الام ولا غيرها حتى يسدد الدين لان الدين مقدم على الميراث فما خلفه من مال يجب يسدد منه الدين فإن بقي شيء قسم على الورثة والأم ترث. وأما الراتب التقاعدي فالراتب التقاعدي حسب ما رتبه ولي الامر لأنه ليس للميت وإنما هو لمن بعده فهو لا يقسم قسمة الميراث وإنما رتب لمن كان الميت جعوله وانقطعت إعالته فهذا تعويض له عن إعالة من فقده لأنه يقسم على خلاف الميراث فمثلا الراتب التقاعدي مثلا ما يعطى منه الولد الكبير الموظف ولا البنت المتزوجة ولا الام اذا كانت في عصمة زوج ولا الاب اذا كان موظف وله دخل الراتب التقاعدي رتبه ولي الامر لاجل القيام بمؤونة من مؤونته على هذا الميت. فيرجع لولي الامر ومن يملك توجيهه اليه في هذا الشان علاقة عاطفية بين شخصين فحاولنا أن ننصح أحدهما بخطورة هذا الأمر وحرمته فلم يستجب وهذه العلاقة تؤدي إلى فعل المحرم فما علينا أن نعمل يجب عزل من يخشى منهما الوقوع في الحرام وملاحظ ذلك لأنه إذا وقع الحرام ما يمكن تداركه والعياذ بالله وإذا كان بينهما تراسل أو اجتماع أو نحو ذلك فهذا محرم لما يترتب عليه ويجب تنبيه من يملك حمايتهما عن الوقوع فيما حرم الله ولا يتركاني او يقال يستر عليهما الستر عليهما مطلوب لكن مع الاحتياط ومع ابعاد احدهما عن الاخر يقول هل للساحر توبة إذا لم يثبت تورطه بذلك لدى المحكمة وأراد أن يتوب من هذا العمل فهل له توبة علما بأنه لم تقبض عليه الجهة الرسمية وهو متلبس بذلك وإنما أراد أن يتوب قبل أن يموت خوفا من عذاب الله السحر كبيرة من كبائر الذنوب والساحر كما قال عليه الصلاة والسلام حده ضربه بالسيف وامر صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر والصحابة رضي الله عنهم قتلوا السحرة فالسحر كبير من كبائر الذنوب بل هو من أكبر الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات وذكر منهم السحر واختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبه الساحر في الدنيا ام لا مع العلم ان المرأة اذا تاب توبه صادقه من اي ذنب من الذنوب فالله جل وعلا يقبل توبته انه تعالى يقبل توبة المشرك والشرك هو اكبر الكبائر على نتلاك ويقبل توبة المشرك فكذلك الساحر اذا تاب توبة صادقة يقبلها الله جل وعلا منه ولا يياس لكن هل يقبل تقبل توبته في الدنيا عند الحاكم ام؟ يؤامنه معاملة من لا تقبل توبته هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله وهذا لا يمنع الساحر ولا غيره من ان يبادر بالتوبة الى الله ويجب على كل من وقع في معصية من المعاصي ان يبادر بالتوبة والله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفر الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلمونه والرجل الذي قتل مئة نفس مما تاب تاب الله عليه فلا ييأس المرء مهما اقترف من الكبائر من توبة الله جل وعلا عليه وإنما عليه المبادرة لأن المرء قد يسوف لنفسه فيباغته الأجل على غير توبة والعياذ بالله أما إذا تاب قبل الممات فإن الله جل وعلا يتوب عليه وعلى المرء أن يبادر وإذا كانت ذنوبه سرا وقد ستر الله عليه إياها فعليه أن يستثر بستر الله جل وعلا ولا يفضح نفسه ويتوب إلى الله سرا مهما كانت ذنوبه إذا كانت سحر ولم يقبض عليه أو زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غيرها من الكبائر عليه ان يبادر بالتوبة ويستفر بستر الله جل وعلا ولا يفضح نفسه. لا ينبغي للمرء ان يفضح نفسه بمعصيته او بكبيرته بل يبادر بالتوبة الى الله جل وعلا والله يتوب على من تاب. يقول ماء في سطل فتوضا منه شخص فهل يصح لشخص اخر ان يتوضا في نفس الماء هذا الماء الذي توضا به شخص قبلك اذا كان يغرف منه ويتوضا فهذا طهور يتوضا من السطل عشرة يتوضا هذا ثم يقوم ويتوضا الاخر وهكذا بخلاف ما إذا كان هذا الماء يلقف به الماء الذي توضع به من قبلك يعني يغسل يده اليمنى ويلتقف ما يتساقط من يده يغسل وجهه ويلتقف ما يتساقط من وجهه هذا يسمى الماء المتساقط طاهر وليس بطهور يعني يصح ان يشرب وان يطبخ منه وان يعمل منه الشاي ونحو ذلك هذا طاهر لكن لا يرفع الحدث لانه رفع به حدث شخص من قبل واما اذا كان يغترف بيده ويتوضى من خارج السطل فهذا يتوضى به عشره واكثر من ذلك وهو طهور يقول شراء الذهب من محلات الذهب ودفع القيمة من قبل المشتري من طريق شبكة الصرف الآلي هذا أجازه كثير من العلماء لأن صرف القيمة بهذا الشكل يعتبر استلام لقيمة لأنه بالوسائل الحديثة ممكن أن يدخل ينقل من حساب شخص إلى حساب شخص وهما واقفان معا فلا ينافي هذا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين